تجد أن المصاب بالعين في الغالب يكث يكثر منه التعرق يشعر بحرارة يعني تجد الجو جميل مثلا مثل الآن الجو عادي وهو مصاب بعرق ويقول يا جماعة زود المكيف يا جماعة حر ما تحسون بحر يا جماعة فيقول الله والله الجو عادي فيقول لا والله إلا شديد يصاب بحرارة تجد أنه يكثر منه الصراحان يسوق السيارة يمكن يتعدى الإكزة المخرج وبعدين ينتبهوه أنا وين يكثر منه النسيان كثيراً. يميل إلى الفتور وكثرة وال... الجلوس وما لي نفس أقوم يا أخي متكاسل في الغالب أن هذه تدل عليه عنده غازات كثيرة في البطن تتعبه أحيانا يكون عنده شيء من الآلام أو يشعر بشيء من النغز في الجانبين أو في جنب تحت الثدي أو في الخلف طبعا هذه العلامات ربما تظهر كلها أو ربما يظهر بعضها إذا قرئ عليه ظهرت عليه علامات أخرى يبدأ يدمع عينه من غير بكاء يعني ما ما يبدأ يقول لا هذا ربما يكون سحر أو جن أو كذا لكن إذا وهو ساكت يبكي بكاء خفيف ويدمع وربما عرقت عرق جبينه وتصبب منه العرق الرشح هذا في الغالب أنه مصاب بعين يقرأ له يقرأ عليها آيات العين آيات العين مثل أول سورة تبارك تبارك الذي بيد ملكه ولا كل شيء قدير أربع آيات إلى قول تعالى انقلب إليك البصر وخاسي وهو حسير يقرأ آخر آية من سورة القلم لما قال عز وجل وأي كادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمع الذكرى إلى آخر يقرأ الآية التي في سورة يوسف الذي وقال يا بني لا تدخلوا باب واحد إلى آخر يقرأ الآيات العامة قلوا الله واحد الفلق الناس آية الكرسي الفاتحة وآيات الشفاء والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين إلى آخر هذه بإذن الله تعالى يقرأها على نفسه وينفث مثلا ممكن ينفث في يده ويمسح أو ينفث على صدره هكذا وبإذن الله تعالى أنه يستفيد أو يقرأ عليه غيره